قامي واشرف رفع على اقدامي واترفرفع اعلامي يا حسين يا حسين يا يا حسين يا حسين يا جسد النبي نطول اراض كربلا ما نشتكي من التعب يتعب دروب ننمل لها دين الهدى بيت الوحي أصل الكتاب وبسملة عروة وحبيل خير الطريق بهم نجاة القافلة روحي في دل عترة والفاطمه الزهراء روحي في دل العتره والفاطمه الزهراء يا حسين يا حسين يا ابن الزكيه يا حسن يا حسين يا حسين يا ابن الزكيه امشي على امشي على اقدامي وترفرف اعلامي يا حسن يا حسن يبن الزفية يا حسن يا حسن يبن الزفية صوبك مشت شيعة علي ابن النبي من كل بلد رغم الخطور نسح في زحف حبك ديان ومعتقد ما نبتعد عن منهجك مهما الظلم بنا حصد صحنك عجز يا سيدي ما تنحصيز يا رب عدد عنك تصدلين مك القطر جين عنك تصدلين نيكل قطرجينه يا حسين يا حسين يا يا حسين يا حسين يا ابن الزكية على اقدامي واشرف رفع علمي يا حسين يا حسين يا يا حسين <متحدث> قلوا على حبكم مراب نعشق إذا نتمرض كل ما يمور بين الزمن يكبر ولا الرافض بيت النبي وسط القلب حبهم الى حق فرض اقسم وحق راس الصبود كل الذين تحرضه به الاجر عدنا ما ينحي ودنا به الاجر عدنا ما ينحي ودنا يا حسين يا حسين ابن الزكية يا حسين يا حسين ابن <تضح> الزكية كان اقدامي وترفرف اعلامي امشي على اقدامي وترفرف اعلامي يا حسين يا حسين ابن الزكية يا حسين يا حسين ابن